ve üzümen taşa, ve zillmen taşa, biyedik al-quadir. İnne k Allah kelli şeyir quadir. ve tulij وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أبلياء من دون المؤمنين